بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق أكثر المفسرين على أن هذه أول سورة نزلت من القرآن وأول ما نزل خمس آيات من أولها إلى قوله ما لم يعلم والمعنى أذكر اسمه أمر أن يبتدئ القراءة باسم الله تأديبا الذي خلق قال الكلبي يعني الخلائق ثم فسره فقال خلق الإنسان من علق خلق الإنسان يعني ابن آدم من علق جمع علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ كرره تأكيدا ثم استأنف فقال وربك الأكرم قال الكلبي الحليم عن جهل العباد لا يعجل عليهم بالعقوبة الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة علم الإنسان ما لم يعلم من أنواع الهدى والبيان وقيل علم آدم الأسماء كلها وقيل الإنسان ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم بيانه وعلمك ما لم تكن تعلم كلا إن الإنسان لا يطغى كلا حقا إن الإنسان لا يطغى ليتجاوز حده ويستكبر على ربه أرآه استغنى أن لأن راه استغنى أرآ نفسه غنيا قال الكلبي يرتفع عن منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما إن إلى ربك الرجع أي المرجع في الآخرة أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزلت في أبي جهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ومعنى أرأيتها هنا تعجيب للمخاطب وكرر هذه اللفظة للتأكيد أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى يعني العبد المنهي وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو أمر بالتقوى يعني بالإخلاص والتوحيد أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب يعني أبا جهل وتولى عن الإيمان وتقدير نظم الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى والناهي مكذب متول عن الإيمان فما أعجب من هذا ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم يعني أبا جهل بأن الله يرى ذلك فيجازيه به كلا كلا لا يعلم ذلك لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه لئن لم ينته عن إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لنسفعا بالناصيه لناخذن بناصيته فلنجرنه الى النار كما قال فيؤخذ بالنواصي والاقدام يقال سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا والناصية شعر مقدم الرأس ثم قال على البدل ناصية كاذبة خاطئة أي صاحبها كاذب خاطئ قال ابن عباس لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة انتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو جهل اتنتهرني فوالله لا أمل ان عليك هذا الوادي إن التخيل جردة ورجال مرداء قال الله عز وجل فليدع ناديا أي قومه وعشيرته أي فليستنصر بهم سندع الزبانية جمع زبني مأخوذ من الزبن وهو الدفع قال ابن عباس يريد زبانية الجهنم سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها قال الزجاج هم الملائكة الغلاظ الشداد قال ابن عباس لو دعا نادية لأخذته زبانية الله ثم قال كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا ليس الأمر على ما عليه أبو جهل لا تطعه في ترك الصلاة واسجد صل لله واقترب من الله